السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> إن الحمد لله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 خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل بمشيئة الله تعالى توفيقه شرح رحمك الله شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة طبعا أركان الإيمان يعني نص المؤلف رحمه الله على أنها ستة أخذا من حديث جبريل أخذا من حديث جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فلما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر له أركان الإسلام الخمسة. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فدل هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله على أن الإيمان له ستة أركان، على أن الإيمان له ستة أركان، أولها الإيمان بالله ثانيها الإيمان بالملائكة ثالثها الإيمان بالرسل وربيع وربيعها الإيمان بالكتب ثم الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر خيره وشره وفي هذا الباب سيتكلم المؤلف ورحمه الله بشيء من التفصيل عن هذه الأركان الستة ولذلك قال المؤلف ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر والإيمان بالقدر قال المؤلف فالإيمان بالله يتضمن الإقرار فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحي بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك إذا الركن الأول من أركان الإيمان سبق بيانه وسبق الكلام عليه قال والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله إذن الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله وهذا الركن قد سبق التفصيل فيه وفي أنواعه وأقسامه وأما القسم الثاني من أقسام الـ الـ الـ الإيمان والركن الثاني من أركان الإيمان فهو الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة والملاك هو عالم غير عالم الإنس والجن عالم الإنس معروف وعالم الجن معروف وهناك عالم ثالث ثالث وهو عالم الملائكة والملائكة جمع ملك الملائكة جمع ملك وكلمة الملائكة يعني مأخوذة في اللغة العربية من كلمة ألك الملائكة يعني مشتقة في اللغة العربية من كلمة ألك وكلمة ألك معناها في اللغة العربية الرسالة كلمة ألك تطلق في اللغة العربية ويراد بها الرسالة والملائكة سميت كذلك لأنها رسول الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا في صورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسولا جعل الملائكة رسولا فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه جعل الملائكة رسولا إذا فالملائك رسول وهم وسائط بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. كان سيارة من نوع 207 ديسانسات كحلة سوداء اللون يعني الاخرة موقفها يعني في الشارع اللي بين المسجد والمدرسة المرجو منه أن يغير موقفه. إذاً فكما قلنا يعني الملائكة سميت بذلك لأنها رسل ووصاية بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. وذلك في تدبير أوامر الله تبارك وتعالى القدرية أو الشرعية. فيقول المؤلف رحمه الله وهو يفصل في هذا الركن من أركان الإيمان قال والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجوده إذن فالملائكة يجب علينا أولا أن نصدق بوجودهم ولو لم نراهم فالملائكة لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم وذلك لأن الذي أخبر بوجودهم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباعا منا لذلك فلابد من أن نؤمن بوجودهم ومن يكفر بوجود الملائكة فهو كافر والعياذ بالله من يكفر بوجود الملائكة فهو كافر كما سيأتي في آخر هذه المباحث قال المؤلف والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم إذن فبعض الملائكة جاءت نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرهم بأسمائهم تذكرهم بأسمائه فيجب علينا شرعا أن نؤمن بتلك الملائكة المسمات بتلك الأسماء ومعنى ذلك يعني معنى كلام المؤلف أن ما يتعلق بالإيمان بالملائكة ما جاء منه مجملا يجب علينا أن نؤمن به على وجه الإجمال وما جاء منه مفصلا يجب علينا أن نؤمن به على وجه التفصيل هذا هو المقصود إذن فيقول وما ذكر لنا من أسمائهم يعني يجب علينا الإيمان به واعتقاده قال وما ذكر لنا من أعماله إذن فهناك ملائكة سميت بأسماء كجبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وهناك أيضا ملائكة بينت نصوص الكتاب والسنة وظائفها هناك ملائكة بينت نصوص الكتاب والسنة وظائفها وأعمالها فيجب علينا أن نؤمن بتلك الأعمال التي هنيطت بهذه الملائك فنؤمن مثلا بأن ملك الموت مكلف بماذا بقبض الأرواح ونؤمن مثلا بأن إصرفيل كلفه الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور وهكذا إذن فيكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر يعني نصدق ايضا بما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم قال تعالى طبعا هذه الآية سيستدل بها المؤلف على ماذا على وجوب الإيمان بالملائكة على وجوب الإيمان بالملائكة على تعالى أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني والمؤمنون أيضا آمنوا بما أنزل إليهم من ربي. قال تعالى كل يعني كل هؤلاء كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمنا بالله وملائكته. وشاهد من هذه الآية في قوله تعالى وملائكته. فدل ذلك على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر والعياذ بالله من لم يؤمن بالملائكة فليس بمؤمن بل هو كافر لأن المؤمن بنص الآية الكريمة هو من يؤمن بهذه الأشياء المذكورة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم ذكر المؤلف دليلا آخر من كتاب الله يدل على وجوب الإيمان بالملائكة فقال المؤلف رحمه الله وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فتكلم في ذلك الناس والمنافقون وغيره فقالوا ما لهؤلاء المسلمين؟ أحيانا يستقبلون بيت المقدس وأحيانا يستقبلون الكعبة فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله بمعنى يعني معنى هذه الآية أن الشأن كل الشأن في طاعة الله تبارك وتعالى فأينما وجهنا الله تبارك وتعالى توجهنا ففي بدء الأمر أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس فاتجهوا ثم أمرهم بعد ذلك بالاتجاه إلى الكعبة فاتجهوا إليه ولو أمروا بأن يتجهوا إلى مكان آخر لفعلوا لأنه ليس البر يعني فقط في كونك يعني تستقبل جهة معينة يعني ليس هذا هو المقصود الأعظم وإنما المقصود الأعظم هو امتحان ماذا؟ امتحان الناس في مدى رعاتهم لله جل وعلا وتقبلهم لأوامره سبحانه وتعالى ولهذا تحويل القبلة يعني كان والعياذ بالله فتنة لبعض الناس ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله يعني بعض الناس يعني كان على الإسلام لما كان الناس يصلون إلى بيت المقدس فلما حولت الكعبة ارتد والعياذ بالله إذا فقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والشاهد طبعا في هذه الآية في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة فدلت أيضا هذه الآية على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ثم ذكر المؤلف دليلا على وجوب الإيمان بالملائكة من السنة فقال رحمه الله وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل يعني في الحديث الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فدل الحديث أيضا على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان إلا به وبالمناسبة يعني قصة جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجها البخاري ومسلم معا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف وقد وصفهم الله تعالى أي وصف الملائكة وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض قال تعالى ومن عنده ومن عنده من الذين عند الله تعالى هم الملائكة ومن عنده وهذه الـ الـ الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو لله تعالى لأنه قال ومن عنده أي في جهة العلو قال ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته فالملاكات عابدة لله لا تستكبر عن عبادة الله قال ولا يستحسرون ولا يستحسرون بمعنى أنهم يعبدون الله ولا ينقطعون عن العبادة ولا يملون منها وذلك لشدة رغبتهم فيها وفي الله ولكمال محبتهم لله وأيضاً لقوة يعني أجساد التي خلقوا عليها فهم يعبدون الله تبارك وتعالى من غير انقطاع من غير قطاع ولهذا قال تعالى بعد ذلك يسبحون الليل والنهار يعني سبحان الله الملائكة تعبد الله تبارك وتعالى ليلا نهار دون أن تنقطع عن ذلك ولو لحظة واحدة دون أن تنقطع عن ذلك ولو لحظة واحدة ولهذا قال تعالى يسبحون الليل والنهار يعني يصلون الليل بالنهار في تسبيعهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى قال تعالى لا يفترون أي لا يتعبون لا يتعبون إذن فهذه يعني بعض أوصاف الملائكة التي بينها الله تعالى في هذه الآية وقال تعالى أيضا يعني في وصف الملائكة بل عباد مكرمون إذن وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم عباد يعني لله هم عباد لله بمعنى أنهم مربوبون وفي هذا رد على الذين يعني زعموا بأن الملائكة بنات الله ولهذا في قبل هذه الآيات قال تعالى وقالوا أي وقال المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه الله منزه من أن يكون له ولد بل عباد مكرمون فهم عباد لله تبارك وتعالى وقولهم مكرمون أي أن الله تعالى أكرمهم أكرمهم الله تبارك وتعالى إذ جعلهم عبادا له مطيعين لأوامره جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، فالملائكة لا تسبق لا تسبق الله تبارك وتعالى بقول أو برأي، يعني لا تقول ما لم يقوله الله جل وعلا، ولا تتقدم آه بين يدي الله تبارك وتعالى بقول أو برأي أو مشورة بل ينتظرون ماذا أوامر الله تبارك وتعالى؟ ثم يطبقونها حرفيا ولهذا قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, وهم بأمره يعملون إذن فالملائكة تطيع الله تبارك وتعالى في كل شيء ولهذا وصفهم الله تعالى في آية أخرى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا طبعا من كمال أدب الملائكة وعلمهم أيضا وقال تعالى إن الذين عند ربك وهم دائما الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال المؤلف فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة. إذا هم عبيد وخلق. وإذا كانوا كذلك قال المؤلف لا يستحقون شيئا من العبادة. إذا فهم عبيد وخلق لله تبارك وتعالى. وما دام كذلك فلا يجوز. عبادتهم من دون الله جل وعلا. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا. يعني يوم يحشر الله تعالى جميع الناس جميع الناس والعباد. ثم يقول يعني يقول للملائكة سائلا لهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني هناك من المشركين من عبدوا الملائكة والعياذ بالله ويوم القيامة ستتبرأ الملائك من عبادة أولئك له لهذا قال تعالى ثم يقول للملائكة أهؤلاء يعني المشركون كانوا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك نزه الله تبارك وتعالى من أن يكون له ند أو شريك قالوا سبحانك أنت ولينا أنت ولينا وهذا يعني إشارة منهم إلى أن الله تبارك وتعالى يعني هو وليهم وهو ناصرهم إذن فهم؟ محتاجون إلى الله تبارك وتعالى وفقراء إلى الله تعالى ومن كان فقرا محتاجا فلا يستحق أن يكون ماذا إلها ومعبودا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن إذا فبعبادتهم هذه لم يعبدوا في الحقيقة الملائكة وإنما عبدوا الجن لأن الجن هي من أمرتهم بهذا الشرك فأطعوهم وانقادوا له ولهذا قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم أي بالجن مؤمنون مؤمنون أي مصدقون ومنقادون ومتابعون إذن فهذه الآية يعني تدل على أن الملائكة ولو كانت من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة ومع ذلك فإنه لا يجوز أن تصرف لها شيء من الطاعات والعبادات والقربات وصرف العبادات للملائكة شرك والعياذ بالله شرك والعياذ بالله وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا الله جل وعلا لا يأمر بذلك لا يأمر بالكفر والشرك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا يعني من دون الله اي بالكفر بعد اذ انتم مسلمون يعني كيف يأمركم بالكفر بعد أن كنتم مسلمين قال المؤلف وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث ذكره المؤلف لما فيه من بيان شيء من أوصاف الملائك لأن المؤلف قال وقد وصفهم الله تعالى في كتابه ثم ذكر الآيات فأراد المؤلف أن يذكر أيضا بعض الأحاديث التي جاء فيها وصف الملائكة وجميع هذه الأوصاف التي جاءت في كتاب الله وصحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا ماذا الإيمان بها هذا المؤلف في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور خلقت الملائكة من نور إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة مخلقة من ماذا من نور إذا فهي أجسام نورانية لطيفة ولهذا لا يمكن للبشر أن يروا الملائكة إلا من خصهم الله تبارك وتعالى بذلك فلا يمكن لبشر أن يرى الملائكة على صورتها الحقيقية ولهذا ونحن في هذا المجلس نؤمن ونعتقد بأن الملائكة قد حفت هذا المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا الحديث نؤمن به ونعتقد به أن الملائكة تحف مثل هذه المجالس ولكن هل نراها بأعيننا؟ لا لأنها خلقت من نور فهي أجسام ورانية لطيفة لا يمكن أن نراها ولكن نؤمن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا بذلك إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار والمارج كما قال شرح الحديث هو اللهب المختلط بسواد النار هو اللهب المختلط بسواد النار. <تصفيق> إذا الله تعالى خلق الجن من هذا اللهب من هذا اللهب. قال وخلق آدم مما قد وصف لكم وخلق آدم مما قد وصف لكم أي في القرآن الكريم وقد جاءت آيات فرعانية كثيرة. وصف الله تبارك وتعالى كيفية خلق آدم وأنه خلقه من تراب ومن طين إذن فالملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من نار وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب ومن طين خلق من تراب ومن طين وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم في صحيحه إلا أنني يعني أراجعته يعني صحيح مسلم عن طريق المكتبة الشاملة ولم أجد فيه يعني لفظة لفظة قد ولفظ الحديث في صحيح مسلم وخلق آدم مما وصف لكم هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم وخلق آدم مما وصف لكم ولكن جاء الحديث بزيادة قد في صحيح ابن حبان جاء الحديث بزيادة قد في صحيح ابن حبان حيث يعني جاء في لفظ ابن حبان وخلق ابن آدم مما قد وصف لكم ولكن الحديث كما ترون المؤلف يعزوه الـ الـ الى صحيح مسلم وليس فيه لفظة قد قال المؤلف ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة فالله تبارك وتعالى خلق الملائكة بأجنحة وذلك حتى يسهل عليها ماذا تنقلها السريع من مكان إلى آخر ولهذا يعني سبحان الله جبريل يعني يكون في السماء وفي لحظة يسيرة يعني يبعثه الله تبارك وتعالى يعني يكون في الأرض. لماذا؟ لأنه مزود بأجنحة كثيرة، بأجنحة كثيرة تمكنه من أن يتنقل يعني بسرعة عالية وعالية جدا. ولهذا الآن يعني أكبر سرعة الآن لا أدري. جماعة اللي مهتمين بالعلوم يعني سرعة الضوء أو كذا. يعني مثلا سرعة الضوء يقولون لتصل من نقطة إلى كذا يعني بهذه السرعة العظيمة التي هي سرعة الضوء يعني قد تحتاج إلى آلاف السنين يعني تنتقل من نقطة في الأرض إلى نقطة مثلا في الفضاء يعني تحتاج إلى آلاف السنين بسرعة الضوء وجبريل عليه الصلاة والسلام كما يقال في رمشة عين يعني ينزل من السماء إلى الأرض بفضل هذه الأجنحة بفضل هذه الأجنحة إذن يقول المؤلف ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة فمنهم من له جناحان جناحان يعني جناحان في كل جهة يعني عن اليمين جناحان وعن الشمال جناحان ومنهم من له ثلاثة ثلاثة ومنهم من له أربعة أربعة وهكذا يعني هكذا حسن هامهم منهم من لا يحتاج إلى كثرة أجنحة ومنهم من يحتاج إلى أجنحة كثيرة كجبريل عليه السلام إذن قال وهكذا قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة ولي أجنحت مثنى وثلاث ورباع مثنى يعني من الملائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربع قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يعني بعض الملائكة لهم أكثر من ذلك يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هل المؤلف وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمئة جناح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمئة جناح إذا له يعني هذا العدد الكبير من الأجنح وذلك كما قلنا لحاجته من أن ينتقل يعني كل هذه المسافات البعيدة والبعيدة جدا وللإشارة أيضا يعني هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم يروه البخاري وحده بل شاركه مسلم أيضا في ذلك ولهذا كان الأولى أن يقال وفي الصحيحين وفي الصحيحين قال المؤلف وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل يعني أعطاهم القدرة أقدرهم أي أعطاهم القدرة وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة إذن فالملائكة يعني في خلقتها الأصلية خلقت من ماذا؟ من نور ولكن, ولكن الله تعالى يعني أعطى الملائكة القدرة على أن تتشكل على أن تتشكل بأجسام معينة قد تأتينا على صورة ماذا بشر قد تأتينا على صورة بشر وإذا تشكلت طبعا بهذه الأشكال فحينئذ من الممكن أن نراها ولكن نراها على غير صورتها الحقيقية وإنما نراها على الصورة التي تشكلت ماذا بها ولهذا جاء في حديث جبريل الطويل الذي ذكره المؤلف في حديث عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إذن في هذا الحديث يعني جاءهم جبريل عليه السلام في صورة إنسان في صورة رجل وحينها رآه الصحابة رضي الله عنه إذن فشاهد أن الله تعالى يعني مكن الملائكة من أن تتشكل بأجسام أخرى وأشكال أخرى قال وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة قال كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا وهذا كما في سورة مريم قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا والروح هو جبريل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بشرا سويا يعني في أحسن صورة فتمثل لها بشرا سويا إذا فجبريل يعني جاء مريم على هذه الهيئة وهذه صور على صورة بشر يعني سوي وحسن قال وكما تمثل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني الملائكة أيضا يعني جاءت إبراهيم عليه الصلاة والسلام على صور بشر أيضا كما بين الله تعالى ذلك في صورة هود في قوله تعالى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني ظنهم ضيوفا فذهب فجاءهم يعني بعجل حنيذ مشوي قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خف يعني لما وضع لهم الطعام والملائكة طبعا من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون فلما قدم لهم هذا العجل رأى إبراهيم بأنهم لا يأكلون فخاف منه فالشاهد من هذه القصة أن الملائكة تشكلت لإبراهيم في صور ماذا بشر قال المؤلف وكما تمثل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حل عليه ضيوفا مكرمين وكما تمثل للوط عليه السلام عندما جاء لإنزال العذاب بقومه إذا جاءوا أيضا سيدنا لوب عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى أيضا في سورة هود ولما جاءت رسولنا لوطا ولما جاءت رسولنا والرسل هنا الملائكه ولما جاءت رسولنا لوط سيئ ابيهم وذاق بهم ذرعا يعني لوط عليه الصلاه والسلام وقومه كما تعلمون يعني كانوا يعني مشهورين بفعل فاحشه اللواط والعياذ بالله ف جاءه يعني هؤلاء الملائكه على صور شباب حسان الوجه فلما رأهم سيد سيد نلوب عليه الصلاة والسلام يعني اضاق يعني ضاقى ذرعا بذلك لأنه خاف عليهم من ماذا من قومه أن يعتدوا عليه وحينها طبعا يعني طمأنوه وأخبروه بأنهم ملائكة وبأنهم جاءوا لإهلاكي يعني قوم لوط والعياذ بالله إذا فشاهد أيضا أن الملائكة يعني جاءت لوطا في صور بشر وكل هذا يدل على أن الملائكة أقدرها الله تبارك وتعالى على التشكل وعلى التصور إذا قال المؤلف ونحوي ذلك يعني القصص في يعني النصوص في هذا الباب يعني كثيرة النصوص في هذا الباب كثيرة وما ذكر ليس على سبيل الحصر إنما لأجل التمثيل قال المؤلف بعد ذلك ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم أي أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقال تعالى وتقدس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 كان الواحد منهم إذا بشر بالبنت ها ها يسود وجهه وهو كظيم كانوا يكرهون البنات كانوا يكرهون البنات بل كان الواحد منهم إذا جاءته بنت اه، دفنها والعياذ بالله فيقول الله تعالى مخاطبا لهم أو مخاطبا محمدا ليسأله ليسأل المشركين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون يعني سبحان الله ما, ما هذه القسمة يعني أنتم لا ترون البنات لأنفسكم فكيف تنسبونها لله تعالى فتقولون بأن الله تعالى له بنات وأنتم لا ترون إلا ماذا الذكور والبنين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون؟ يعني هم لما ادعوا بأن الملائكة بنات لله تعالى، هل شهدوا خلق الله تعالى للملائكة، وأن هذا الخلق جعله الله تبارك وتعالى إناثاً، ولهذا من عقائد أهل السنة أن الملائكة لا توصف بالذكر ولا بالأنث كما قلنا الملائكة عالم آخر عالم البشر يقال هذا ذكر وهذا أنثى عالم البشر يقال هذا ذكر وهذا أنثى وهذا لا يقال في عالم الملائكة ولهذا لا توصف الملائكة بمثل ذلك ولهذا أنكر الله تبارك وتعالى من اعتقد بأن الملائكة خلقها الله تبارك وتعالى إناثا ولهذا قال تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون طبعا لم يشهدوا ذلك لم يشهدوا خلق الملائك كيف لا وخلق الملائكة قد تقدم على خلق آدم الله تعالى خلق الملائكة قبل آدم ولهذا قال تعالى في سورة البقرة للملائكة إني جاعل في الأرض خليف إذن فالناس لم يشهدوا ولم يحضروا خلق الله تبارك وتعالى للملائك فكيف يزعمون بأنهم ماذا إناث إذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يعني من كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين يعني هل اختار الله تعالى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون ثم قال تعالى أم سلطان مبين يعني أنتم لم تحضروا ذلك فهل لكم حج وبرهان على أن هذه الملائكة بنات الله وخلقها الله تعالى إناثا أم سلطان مبين فأتوا بكتابكم يعني فأتوا ب برهانكم وحجتكم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ثم قال تعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وهذه الآية يعني تدل على أن الملائكة يعني لا مقامات ومنازل مختلفة عند الله تعالى لها مقامات ومنازل مختلفة عند الله تعالى وقد فضل الله تبارك وتعالى بعضها على بعض فضل الله تبارك وتعالى بعضها على بعض كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس الله يصطفي اختار من الملائكة رسولا ومن الناس فيقول الله تعالى على أو مخبرا عن الملائكة أنها تقول وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصافون وإن لنحن الصافون يعني يصفون عند الله تعالى صفوفا وإن لنحن المسبحون قال المؤلف منهم منهم إذن الآن المؤلف يعني ذكر أوصافهم على سبيل ماذا الإجمال ونحن نؤمن بهذه الأوصاف التي جاءت على سبيل ماذا الإجمال ولكن هناك يعني تفاصيل تتعلق أيضا ببعض الملائك لابد من الإيمان بها أيضا ولهذا قال المؤلف منه يعني من الملائكة جبريل عليه السلام الموكل بالوحي جبريل موكل ماذا بالوحي أي بنزول الوحي على الأنبياء والرسل فجبريل هو الذي وكله الله تبارك وتعالى في وحيه إلى أنبيائه ورسله قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه أي فإن جبرين نزله أي نزل القرآن على قلبك أي محمد بإذن الله فهذا يدل على أن جبرين هو الموكل بإنزال وحي الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله قال المؤلف وقد رأاه أي رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له ستمائة جناح له ستمائة جناح والأبطح موضع بمكة اسم موضع بمكة إذا فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الموضع رأى جبريل على صورته الحقيقية رأى جبريل على صورته ماذا؟ الحقيقية له ستمائة جناح قال قد سد عظم خلقه الأفق يعني جبريل عليه الصلاة والسلام لعظم جسمه وخلقه يعني سد الأفق يعني لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام حال بينه وبين ماذا الأفق يعني لا ترى ما وراءه لا تراه إلا هو مع أن الأفق يعني سبحان الله يعني واسع جدا ومع ذلك لما رأى النبي عليه الصنة والسلام جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها جسمه قد سد الأفق قال ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين فقط وفي باقي المرات كان جبريل يأتيه ماذا متشكلا ولم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين فقط ولهذا قال ثم رأاه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين ولم يره في صورته يعني الحقيقية التي خلق عليها إلا هتين المرتين طبعا المؤلف بكلمه هذا يعني يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى يعني بعض الناس يعني كان يظن كان يظن أن الضمير في هاتين الآيتين يعود على الله وكان يظن بأن المقصود بهذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك أنكرت عائشة ذلك وأخبرت بأنها بنفسها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الآيتين.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 الذي ذكره المؤلف يشير يعني به إلى هذا الحديث قال المؤلف وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل يعني كان يراه يعني متشكلا في صورة رجل وإنسان وغالبا في صورة دحية الكلب إذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام إذا تشكل يأتي في سورة هذا الصحابي الذي يسمى بدحية الكلب رضي الله عنه قال الله تعالى في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة يعني هذه الآية ذكرها, أو الآية ذكرها المؤلف لما فيها من وصف هذا الملك الكريم وهو جبريل عليه السلام قال تعالى إنه والضمير يعود على جبريل أو على القرآن الظاهر يعود على القرآن إنه لقول رسول كريم قد يقول قائل وكيف نسب القرآن إلى جبريل نقول نسب إليه لأنه ماذا بلغه لأنه بلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى في وصفه إنه لقول رسول إذن فوصفه بأنه رسول ثم قال كريم ثم قال ذي قوة أي أنه قوي ذي قوة ثم قال عند ذي العرش مكين عند ذي العرش يعني عند صاحب العرش وصاحب العرش هو الله تعالى وقوله عند ذي العرش مكين أي أن جبريل له مكانة عالية عند الله تبارك وتعالى مطاعن ثم أمين وما صاحبكم والمقصود هنا محمد عليه الصلاة والسلام وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين هذا ما يتعلق بجبريل قال المؤلف نحاول أن نسرع قليلا قال ومنهم مكائيل وهو الموكل بالقطر الموكل بالقطر يعني بإنزال المطر قال ومنهم مكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه أو وتصريفه ماذا عندكم ها وتصاريفه يعني جمع تصريف إلى حيث أمره الله عز وجل أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل مالي لم أرى ميكائيل ضحكا قط مالي لم أرى ميكائيل ضحكا قط فقال أي فقال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ خلقة النار طبعا لهول ما رأى فمنذ أن خلق الله تعالى النار ورآها فإنه لم يضحك قال الله تعالى في ميكائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وميكال هو ميكائيل وهذه لغات فقط يعني لغات مختلفة وميكال فإن الله فإن الله عدو للكافرين إذن نؤمن بهذا الملك أيضا المسمى بميكال أو بميكائيل أو أه؟ وأنه موكل بماذا بالقطر والأمطار قال المؤلف ومنهم إصرافيل هذا ملك آخر ثالث وهو الموكل بالصور وهو الموكل بالصور والصور هنا عبارة عن يعني بوق ينفخ فيه بالصور ينفخ فيه ثلاثة نفخات بأمر ربه عز وجل نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين يعني إذا حضر يوم القيامة إذا حضرت الساعة يأمر الله تبارك وتعالى إصرفيل بالنفخ فينفق في صور في بوق في النفخة الأولى يفزع الناس ويخافون أه و يهرعون يسرعون كما في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين إذن هذه نفخة الفزع والنفخة الثانية هي نفخة الصعق يعني النفخة التي يموت فيها الناس ويصعقون والنفخة الثالثة هي نفخة القيام والحياة من جديد وهاتين النفختين ذكرهم الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وهناك طبعا خلاف بين أهل العلم في عدد النفخات هل هو ثلاثة لما ذكر المؤلف أم هم اثنتان فقط فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول بأنهم اثنتان فقط ويجعل نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة قال المؤلف وهؤلاء الثلاثة, وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإصرفيل يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع هؤلاء الثلاثة من الملائكة لأن كل واحد منهم مكلف بنوع من الحياة كل واحد منهم مكلف بنوع من الحياة فجبريل ها؟ مكلف وموكل بماذا؟ بالوحي الذي به حياة ماذا؟ القلوب والأرواح وميكايل هو المكلف بماذا؟ بالقطر والأمطار التي بها حياة العباد والبلاد والدواب ونحو ذلك وذكر إصرافيل لأنه هو الذي إذا نفخ مات الناس ثم يحييهم الله تبارك وتعالى من جديد فيحيي الناس للحساب إذا فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن كل واحد منهم موكل بنوع من أنواع الحياة إذا قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإصرفيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة